من حق إلى كلمة فيها إجمال ضعيف ما قال بهذا الإجمال إلا قلة من الأصولين وإلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف على أن الشرط لا يلزم أن يكون خارج المهية أبدا قد يكون وقد يكون فهذا من الهوى وهذا من البدع أن نأتي بكلمة شرط ونحاكم العالم عليها لكن لا بأس أن نقول هذه اللفظة غلط موهمة فيها نظر هذا الكلام له وجه أما أن نجعل لفظة الشرط دليلا يقينيا على إخراج المشروط للكمال أو للصحة خارج المهية فهذا من الخطأ القولي وهذا من الغلط بعض العلماء قد يخطئ في هذه القضية نحترم العالم لكن نقول قد أخطأت في هذا لأن عبارة الشرط وأنه خارج المهية هذا اصطلاح وليس متفقا عليه وليس هو مما دل عليه الكتاب والسنة أبدا ودونكم الأدلة الحمد لله موجودة أو الحديث المسلمون على شروطهم يعني على خارج المهية ما قال به أحد من العلماء بهذا الإطلاق أما كون الشرط خارج المهية قال به جماعة من الأصوليين وشددوا يعني بعضهم قاله وشددوا فيه ولكن أكثر أهل العلم على خلافه أن الشرط قد يكون داخل المهية وقد يكون خارجها فتنبه لهذا إذن الأمر الثالث الذي أحببت أن أفصل فيه في هذا الدرس أن أعرت أو من الشعر أحد من السيف وأدق من الشعر من الشعر أو من الشعرة هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال به السلف الكرام يعني مجمعون على هذا الوصف القضية وهي قضية هل هذا الذي قالت هذه الدكتورة موافق لفرقة معينة أنا لا أعلم فرقة أقرت بالصراط على الوصف الذي ذكرته وإنما وصفوه بما إما أثبتوه وإما أنكروه إما أثبتوه وإما أنكروه ولكن نقل عن بعض الناس دون تسمية ذقله الأشعري في مقالات الإسلاميين أنهم فسروا الصراط بأنه الطريق دون ما وصف في الشرع ومنهم من قال بأنه الطريق إلى الجنة وإلى النار بدون تحديد أنه أحد من السيف أو أدق من الشعر وقد سبق في كتابنا هذا ذكر الحديث عن أبي سعيد الخضر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف وهو في أيضا خرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها إذن بارك الله فيكم هذا الوصف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا القول هو من أقوال يعني أهل الكلام الذين قد يثبتون الصراط دون هذا الوصف ومنهم من يقول بعدم اثبات الصراط في الجمله لكن اهل الحق يثبتونه على ظاهره يثبت من كونه جسرا ممدودا على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر وأنكر هذا القاضي عبد الجبار المعتثري وكثير من أتباعه زعما منهم أنه لا يمكن عبوره يعني بهذا الوصف وإن أمكن ففيه تعذيب لأنه قريب من النار ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة قال القاضي عبد الجبار وأشكاله وإنما الاراد طريق الجننه المشاردين بباهم سيهديها لنسك ببانهم فهدوهم الى صراط الجحيم يعني اول الصراط بانه ليس شيئا محسوسا وانما فقط الطريق فهذا قول المعتزله لذلك يقول السفاريني ومنهم من حمله على والمباحات ليسأل عنها ويؤخذ بها وكل هذا باطل وخرافات لوجوب رد النصوص إلى حقائقها وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء أو الطيران في الهواء أو الوقوف فيه وقد أجام النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك يعني الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يحشرهم ويجعلهم يمشون على وجوههم إذن بارك الله فيكم الحديث واضح جدا وصريح في المراد والله أعلم قول السائل هل يجوز للخاطب طبعا اكمال السؤال السابق ايضا في كلام السائل ان هذه الدكتورة تقول أن انه ليس قريبا من النار انه ليس قريبا من النار النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه يضرب على متن جهنم فكيف يقول ليس على النار والله جل وعلا يقول وإن منكم إلا واردها والورود بمعنى فالمرور على الصراط مرور على جهنم أما تقول ليس قريبا من النار فهذا كلام باطل بل له حول الصراط كلاليب وخطاطيف وخططيف تخطف الناس من على الصراط فما كدوس ناج ومسن في النار فالنبي عليه الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بين صفات الصراط فأما تأتي هذه الدكتورة التي يعني لا تفهم في الشريعة وتقلد المعتزلة وتأتي لنا بالأباطيل فهذا مردود ويرد بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبما أجمع عليه العلماء رحمهم الله تعالى والله أعلم يقول السائل ما الفرق بين العقيدة السلفية والأشاعريه هل في الأسماء والصفات فقط؟ الجواب ليس كذلك بل الأشاعرة فرقة عندها اعتقادات خالفت فيها منهج السلفي فخالفوا منهج السلفي في الأسماء والصفات أثبتوا لله الأسماء وأثبتوا له صفات ستة وأول الباقي وخاصة الصفات الفعلية وحرفوا فيما اثبتوه أيضا كذلك خالفوا أهل السنة في الإيمان فقالوا إن الإيمان هو العلم بالله ومنهم من وافق مرجية الفقهاء وضاف اللسان وأوجبوا الاستثناء في الإيمان وأهل السنة على الجواز بمعنى النظر إلى العمل أو عدم التزكية أول الحقيقة يعني أننا مؤمن إن شاء الله كقوله صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لا يقول الله تعالى لن تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله يعني المؤمن بمشيئة الله ف الأشاعر أوجبوا الاستثناء بمعنى العاقبة فخالفوا أيضا في الإيمان في مسألة الاستثناء أيضا في الزيادة والنقصان قالوا إن الإيمان منهم من قال لا يزيد ولا ينقص ومنهم من قال يزيد ولا ينقص بعض الأشاعر كذلك خالفوا في قضية القضاء والقدر وقال الأشعر بالكسب كذلك نرجع إلى الأسماء والصفات قالوا الكلام النفسي وهذا لم يقل به أحد من أهل السنة ولا قال به المعتزر الجميع اخترعه الأشاعر وقبلهم وقدوتهم ابن كلاب فالأشاعر أيضا يخالفون في باب القدر كذلك يخالفون في قضية التحسين والتقبيح فيرؤون أن التحسين والتقبيح شرعي لا ما يدخل العقل فيه خلافا للمعتزلة القائلون بأن التحسين والتقبيح عقليان لا مدخل للشرع فيهما فيهما وهذا غلط بل التحسين والتقبيح منهما هو عقلي والأصل الشرع لكن العقل له علاقة بالتحسين والتقبيح لكن الذم الثواب والعقاب إنما يكون بالشرع المهم هناك أبواب عديدة خالف فيها الأشاعر أهل السنة وليس فقط مسائل الصفات والله أعلم يقول السائل إنه يريد أن يقتني كتبا للتعليم للتعلم فما هي الكتب التي يجب اقتناؤها لأنه لا يزال مبتدئا الإنسان يقتني أولا كتاب الله عز وجل ليحفظه ويهذب ما فيه ويستعين بالكتب التي تساعده على التدبر والتفقه في الدين فيقتنى أو تفسير من كثير ثم في العقيدة يقرأ ويقتني الأصول الثلاثة بأدلتها والقواعد الأربعة والأصول الستة مع شروحها فرح الأصول الثلاثة مثلا لشيخ عامل عثمين رحمه الله أو للشيخ الفوزان أو لغيرهم من العلماء وكذلك شرح القواعد الأربعة وشرح الأصول الستة كذلك كشف الشبهات وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية هذه كتب مهمة في العقيدة ينبغي أن تقتنيها وأن تدرسها كذلك في الفقه فقه الحديث مثلا بلوغ المرام قبله عملة الأحكام مع شرحه تيسير العلام ثم بعد ذلك مرتبة بعدها تقرأ بلوغ المرام مع توضيح الأحكام أو مع سبل السلام للصنعاني وقبل أن تبدأ بهذه الكتب ابدأ بالأربعين النووية لأن فيها أصول الإسلام كذلك تقرأ في المصطلح المنظومة البيقونية وتستفيد يعني شيئا إجماليا في المصطلح مع شرح الشيخ عبد الله يا شيخ حسن المشاط وتعليقات زمرلي عليها كذلك شرح النخبة أو الموقضة الشيخ عبد البخاري شرح الموقضة مفيدة جدا أيضا وهذه مرحلة ثانية أو ثالثة الشرح أقصد الشرح دون المتن لأن المتن مرحلة ممكن تكون الأولى وممكن تكون ثانية في كتب النحو تقرأ كتاب الأجرمية وشرحه لمحيدين عبد الحميد تحفة سنية ملحة الإعراب ثم قطر الندى ورج في النحو لتقوم لسانك كذلك في الحديث بعد الأربعين النووية وإذا قرأتها مع الحديث والفقه كتب العمدة وسبل السلام حاول أن تقتني الكتب الستة ومستدر إمام أحمد ومطل إمام مالك هذه الكتب تحاول أن تقتنيها لأنها كتب أساسي في العلم في الفقه تسود أيضا من الكتب التي سهلت العبارة جامعة لمسائل الفقه مثل كتاب صبح حلا قالوا في فقه السنة والكتاب كتاب جيد في بابه كذلك الأصول تقرأ في أصول الفقه المتون اليسرى مثل شرح نظم الورقات للشيخ العثيمين رحمه الله والورقات للجويني ونظمها للعمريطي شرح الورقات لشيخنا رحمه الله أو كتاب الأصول من علم الأصول وهو مختصر وله شرح عليه وكذلك كتاب مذكرة في أصول فقر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فهذه يعني بعض الكتب لو اقتنيتها يكون خيرا لك وتعتني بكتب فتاوى العلماء للشيخ من باز والشيخ الألباني والشيخ منعثيمين فتاوى اللاجنة الدائمة حتى تعرف الخلاف بين العلماء الذي يعني يكونوا مستساغا وتعرف كيفية السنباطي العلماء في الفتاوى كيف أجابوا كيف حللوا النص أو ردوا على الشبهة فتقرى في كتب فتاوى العلماء ففيها خير كثير والله أعلم يقول السائل أخت تسأل هل يجوز أن تستعمل حبوب منع الحمل في أول زواجها لأنها لا زالت تستقر وزوجها يبيته يجمع وبي نعم وزوجها ببيته يجمعه لوحده معها يعني ما عندهم بيت. السواب أن لا أنصح بحبوب منع الحمل لأن تسبب كما عند الأطباء قد تسبب كثير يعني من الحالات بسرطان الثدي. فحبوب منع الحمل هذه فيها ضرر. وإن لم يكن عاجلا فهي آجل لذلك أنا لا أنصح بهذا أبدا والإنسان يعني ستخدم من العزل ستخدم من الأمر الذي يعني العزل جائز لكن الإنسان لو أنه أنجب اقداءا برسول الله عليه الصلاة والسلام واتباعا لسنته تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فالإنسان يحرص على تطبيق السنة، وعلى المولود إذا جاء جاء معه الخير والبركة وإسر الله لك أمرك، نعم والله أعلم. يقول السائل صحيح أن نقول إن الخلود في النار خلوداني، خلود أبدي وخلود غير أبدي. نعم الخلود يعني المكث الطويل، فالخلود الأبدي يعني الذي لا خروج منه هذا لكافار، والغير الأبدي يعني الذي يخرج منه صاحبه. وهم عصاة أهل الإسلام الذين كتب الله عليهم أن يعذبوا ثم يخرجوا من النار ثم يخرجون من النار يقول يثير السائل يقول يثير الروافض على الناس عدة شبه مثل الحديث تقول الدجانية المروية عن عائشة التي أكلت الصحيفة واتهامهم لأبي هريرة بالكذب الرافض أهل كذب وفجور فلا عقل ولا نقل لذلك يرون عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة الأكاذيب أما أبو هريرة فهو صادق وهو حافظ الإسلام وقد رد كثير من أهل العلم على المستشرقين وأذنابهم هذه الفرية التي يشيعها الرافضة وبيان أن جميع الأحاديث التي رواها أبو هريرة قد توبى عليها أو على أكثرها، فليس يعني بمطعاً في أبي هريرة يتفرد أصلاً، ولكن من باب الرد بالحجّة والدليل والبرهان زيادة في التأكيد ذكروا الأحاديث التي وافقه غيره من الصحابة عليها، فأبو هريرة رضي الله عنه رجل تقي. يحبه أهل الإيمان ولا يبغضه إلا أهل النفاق والكفر لذلك الرافذ كرهون أبا هرير رضي الله عنه لأنه حفظ السنة وهم أهل فجور وأهل بهتان ويريدون إقامة الدول الفارسي ونقض دعائم الإسلام لذلك يتهمون أبا هرير رضي الله عنه لأنهم في الحقيقة يريدون إسقاط سنة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك عائشة رضي الله عنه أم المؤمنين الذي التي أنزل الله براءتها من فوق سبع. المشركي الإباحي في دولة إيران دولة الرفض فلذلك يجب على المسلمين أن يحذروا من الروافض وأن يحذروا من دينهم والباطن المبني على الشرك والبغض والحقد والكراهية الإسلام دين السلام ينشر الأمن في ربوع الأرض بتعاليمه السامية الرافضة أول ما يبدأ دينهم على البغض والحقد والكره لأخ خيار الناس ولأمهات المؤمنين رضي الله عنهن ورضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك يقول الشعبي يعني أن أظل الناس الخشبية لو قيل لهم من خير أصحاب موسى لقالوا من خير الناس بعد موسى لقالوا أصحابه ولو قيل لهم من خير الناس بعد عيسى قالوا أصحابه أمر أمة محمد لقالوا أصحابه فانظروا إلى يعني النكسه التي وقع فيها الرافضة أشد من النكسه التي عند اليهود والنصارى فلذلك الروافض يعني فيهم زندق فيهم ضلال فيهم جهل عجيب وغباء مستمر ويجب على الإنسان أن يحذر من هؤلاء الروافض وأن يقرأ ردود أهل السنة عليهم في كتاب منهج السنة لشيخ الإسلام بن تيمية وتهذيبه للإمام الذهبي كذلك أبو نعيم رحمه الله له كتاب الإمامة يرد على الرافضة وكثير من العلماء كتبوا ردودا كثيرا على الروافض وبيّنوا أباطيلهم وبيّنوا أنهم أهل هوى وأهل ضلال نعم والله أعلم يقول السائل هل يجوز اشتراك مجموعة من الأشخاص أو الإخوة فيما بينهم لشراء بقرة لذبحية في عيد الأضحى يوظى أن يأكل كل واحد كل واحد منهم كبشا؟ الجواب نعم تكفي الأضحية لأشرة أشخاص في بقرة أو ناقة جمل يعني يجوز لكن لا يزيد عن العشرة ولو كانوا سبعة فهو أولى تسبيع في البقرة والتسبيع في الناقة أولى من التعشير لو عشر الأضحى دون الهدي لا بأس لكن الأفضل والأحضر إن شاء الله أن يتبعوا يعني لا يزيدوا عن سبعة يقول السائل ما حكم مشروبات في بلاد الكفر تصنع من العينى وليست مسكرة ويعطيها الناس لإنك لأولادهم الصغار ما حكم المسلم لشرب المسلم للنبيذ غير المسكر الجواب شرب النبيذ غير المسكر حلال مباح ما لم يكن فيه نسبة إسكار ولو أقل شيء فيه نسبة يسيره جدا فهو حرام حتى لو لم تكن مسكرة المهم أن لا يكون هذا الشراب مشتمل على شيء دقيق من الخمر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره هذا مباح لا بأس به ما لم يكن مسكرا والله أعلم يقول السائل امرأة مطلقة تعيش في فرنسا وتلتد النقاب وليس لها من يقوم بحاجاتها ولها بنت تعيش وكذلك تعيش بمساعدة الدولة فهي تخشى على نفسها وخاصة إذا منع ستر الوجه في فرنسا فما هي نصيحتكم لها علما أنها تخشى على دينها وعلى حياتها ولا تعرف أحدا للزواج كما أن أهلها لا يقومون بها ولا يسمحون لها بالهجرة ولا بمرافقتها لذلك ولا يتعاونون معها على هذا الأمر الجواب أن المرأة إذا لم تستطع إقامة دينها في بلد الكفار وجبت عليها الهجرة فإن لم تجد لها صاحبا في السفر من محارمها فهي تسافر ويسقط عنها وجوب المحرم للضرورة إذا لم تستطع إقامة دينها أما إذا استطاعت إقامة الدين فإنها تصبر حتى يتيسر لها المحرم الذي يخرج بها عن بلاد الكفري وأنا أنصحها بأن تدعو الله عز وجل ليسر أمرها وأن يهب لها الزوج الصالح الذي يساعدها في الخروج من هذه البلاد الكافرة إلى بلاد الإسلام الدعاء إلى الله عز وجل الدعاء والاتهال إلى الله عز وجل واللجوء إليه فهذا فيه أعظم النصر والفرج ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ وأمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله أعلم يقول السائل هل يجوز للخاطب أن أن سيتم خطبته بعد صلاة الجمعة هل يجوز للخاطب أن أن يعياقس الخطيب يظهر أن السؤال أن الخطيب هل يكمل خطبته بعد الجمعة الجواب أن الخطبة إنما تكون الواجبة قبل الجمعة بعد الجمعة لا تسمى خطبة جمعة هذه كلمة أو درس شيء آخر وإذا أراد أن يتكلم في موضوع بعد الجمعة دون التزام هذا الأمر وجعله سنة هذا لا بأس به أما استمرار الناس الخطيب أن يخطب قبل الجمعة ثم بعد الجمعة يخطبهم كل جمعة فيظهر أن هذا من البدع التزام الناس خطبة بعد الجمعة هذا من البدع أما لو جلس الإجابة عن أسئلتهم واسفساراتهم وهذا اليوم الذي يستطيع أن يتفرغ فيه أو يراعي فيه أحوال الناس هذا لا بأس به درس ما لا يكون إلا قبل الصلاة وفي خطبتين معروفتين ولا يلتزم بعدها خطبة بعد الجمعة. لا يلتزم هذا لأنه خلاف ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولما فيه من الشقة على الناس وهذا يفعله كثيرا بعض الناس في مصر يطيلون الخطبة ثم مع الإطالة الشديدة كذلك بعد الصلاة يطيلون ويطيلون ويدخل في هذا الرياء ويدخل في هذا السمعة ويدخل في هذا النصيب للشيطان ودخول وتطرق في مواضيع فيها فتن لذلك الإنسان إذا تقيد بالسنة،, بالسنة إذا تقيد ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت البركة وحصلت الفائدة فيما يقول ونفع الله به والله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا القدر أكتفي والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين